باب المد والمد لازم وواجب آتا وجائز وهو وقصر ثابت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جميع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجا